فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فعلموا لا أن أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟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 119. أفمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به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 وَمَنْ أَضَلَّ مِمَنْ إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّوْا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةٌ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ